بسم الله الرحمن الرحيم 122. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 123. إلا تذكرة لمن يخشى 124. من خلق الأرض والسماوات العلا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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَفْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا 119. فاعبدني, فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 111. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 112. إنك كنت بنا بصيرا 113. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما 111. أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم 112. فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له 113. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 114. إذ تمشي أختك فتقول هل لكم على من يكفله فَرَجَّنَّاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَطْمَئِنَّ وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِ 116. واشقنعتك لنفسي 117. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 118. اذهبا إلى فرعون إنه طغى 119. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 114. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 115. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 116. كلوا وارعوا أنعامكم 111. إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 112. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى 113. قال مِنْ لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى 124. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا 125. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا 126. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا 120. بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا 120. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا 121. قالوا يا موسى إما وَإِمَّا أَنْكُونَ أن أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِفَتَ مُوسَى قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ما مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنتُم لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِن له لك بركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع نخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما 129. بِرَبِّنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما مِنَ عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم ما لا يموت فيها وَلَا يحيا، ومن يأتيه مؤمن قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدجاجة العليا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. خان دين فيها وذلك جزاء من اتزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا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 بعدك 116. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 118. أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 111. ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري 112. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 113. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري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 117. وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا 118. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا 119. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثُمَّ إِلَى الْأَشْرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ 129. يقول أمتلهم إِلَّا إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تغى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ 111. يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة 115. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 114. وقل رب زدني علما 115. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 116. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 129. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا 120. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا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 فِي ذَلِكَ في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون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 أو لم تأتِه بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهل كناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من 117. قبل أن ذل ونخزى 118. قل كل متربص فتربصوا 119. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى